كما أباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد النهاردة الذي الل يبلغ ستين سنة هنعمل شريحة إنسان هنأخذ شريحة من البشر رجل وصل سنه إلى ستين سنة ونعمل دراسة جدوى لحياة هذا الإنسان عشان نشوف هل فعلا.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 ادي اتناشر سنة طارت من جملة الستين لا يؤاخذ المرء عليها يوم القيام طيب بينام تمن ساعات في اليوم في ستين بعشرين سنة يبقى ادي عشرين سنة مع اتناشر سنة ادي اتنين وثلاثين سنة فضله كم سنة بقى 28 سنة ممكن يتأخر بلوغه يبقى خمستاشر سنة تقل المدة ممكن تطول فترة نومه برضو يبقى العدد بيقل ممكن يمرض يغيب عدة سنوات مريض ملازم للفراش يعني احنا عايزين نقول في النهاية ممكن يكون صافي عمر انسان سنه ستين سنة خمسة عشرين عاما خلال التأبيد خمسة عشرين ده العمر الفعلي الذي يؤخذ المرء عنه يوم القيامة مش ده ابن ستين سنة ممكن لو يبني سبعين سنة المسألة بالطول لكن قصارها كام يعني قصارة أقصى حاجة ممكن يعيشها الإنسان هيعيش مئة سنة مثلا ممكن تلاقي هيحاسر عن خمسين عاما فقط خمسون عاما ثم يموت المرء بعدها كم سنة يلبث تحت التراب جيفة عظم الله أعلم مئات السنين ألوف السنين الله أعلم أين القبور من عهد عاد قال الله قال الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات كفات أي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها تعرف الكفتة الكفتة عبارة عن إيه عبارة عن أخلاط تحط الرز على لحمة على مش عارف خضرة على مش عارف الكلام ده وتعملها كفتة ها تجمع أشياء فجمع الله عج و الناس على ظهر الأرض ثم جمعهم في بطنها أديم هذه الأرض التي نمشي عليها هي في الأصل مقبرة كل مكان في الأرض مقبرة مات أناس قبلنا في الأمم السابقة وصار أديم الأرض من هذه الأجساد طيب بعدما الإنسان يخرج من قبره إلى يوم الحساب في يوم مقداره خمسين ألف سنة خمسين الف سنة واقف على رجله استني دوره في الحساب ويرى الصحف تططير وناس يساقون إلى الجنة وناس يساقون إلى النار وهو لا يدر أين يذهب أفئدتهم هواء ما فيش ألب بن آدم ما فيش قلب حتى إن رسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة رضي الله عنها يوما أن الناس يبعثون يوم القيامة عرايا فقالت يا رسول الله كيف بنظر الرجال النساء للرجال فقال يا عائشة لكل مريء يومئذ منهم شأن يغنيه انت في الدنيا لما بتكون مه... تكون مهموما لا ترى امامك ساعات تبقى مسلط بصرك على موضع معين في الحائط أو في السقف وانت لا ترى ويكلموك وانت مش سامع لحد ما يهزوك واحد يهزك من كتفك كده فتتفاجئ انه بيكلمك ايه بتقول حاجه طب انت كنت فين اين ذهب سمعك من من القلب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 من اللي هم يعزوا عليه جدا يعني أول ما يقولوله فلان مات يقع من طوله ويغمى عليه طيب فين العضلات بقى اللي هو بيتمتع بيها بقى رجلين وإيدين والكلام ده أين ذهبت لم تحمله قدمه برغم أنه في منتهى الفتوة وفي منتهى القوة إيه السبب يترى لما استغرق الحزن جهد القلب لم يعد للجارحة قوة عشان كده كنا بننبي كثيرا ان مسألة القلب هذه مسألة في غاية الاهمية تمام بالقلب واذا استغرق القلب في الفكرة زي ما اقول لك ايه الجوارح مبالاش قيمة فالنهاردة لما نيجي نشوف انسان واقف يقف يوم القيامة ولا يدري أين مصيره وإلى أين يذهب فلا يرى شيئا فخلينا ناخذ شريحة من البناء دمين اللي عايشين في الدنيا بالطول والعرض ولا يتذكرون الموت أبدا والله أنا بأعذر الناس اللي عايشين في القاهرة والمدن الكبرى أنا لما بيجي القاهرة بنسى أن أنا هموت لما بتنشي بس في شارع القاهرة وفي الزحمة والكلام ده أو في المدن الكبرى في العالم <تصفيق> تفتكر الموت إزاي يعني ده المدة عايز توقف, توقف شوي توقف لكن في هذه المدن الكل بيجري لا أحد يلوي على شيء فالإنسان الشريح اللي أنا أخدها من البن أدمين دي بني آدم رزق صحة ورزق مالا ورزق جاها وموقر ومعظم وعايش حياته بالطول والعرض يعني أدوكم شايفين مثلا كل يوم بتقرأه في الجرائد حكايات حاجات مستفزة حاجات واحد يعمل فرح ينفق في يوم الفرح خمسين مليون جنيه انا عايز افهم ازاي يعني ازاي خمسين مليون جنيه تسع مليون دولار ده عشان ايه بقى يعني لما, لما يقف العبد بينه ده يوم القيامة ويتسأل الاربع اسئلة اللي لازم يتسألهم كل بني ادم يسأل عن عمره فيما قبلاه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 فكل من أدم حيسأل هذه الأسئلة النهاردة لما يقف الإنسان أمام الله عز وجل وحنفترض يعني انا طبعا لا أقصد الإنسان اللي عمل القصة دي هو حيكون يوم القيامة دي مسألة محجوبة خواتيم لكن انا أقصد انسان عايش حياته بالطول والعرض وعاش مئة سنة كمان هيأخذ عن خمسين سنة أنا عايزه بمنطق التجار يمسك الألم والورقة كده زي ما بيحسبها بالمليم في أي صفقة تجارية يحسب حياته رأس المال أغلى رأس مال في الدنيا العمر عمر الإنسان اغلى رأس مال في الدنيا ولا عايز أعرف هو بعزأ رأس المال ده وأهدره ولا استثماره استثمارا صحيحا نحن أمة قصيرة الأعمار لكننا لكنها أمة المباركة الأعمال نوع عليه عليه السلام كما نعلم لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما داعية كات الأعمار تتجاوز الألف حتى أن قرأتنا في بعض الكتب قديما يقول لك الولد كان يبقى سنه تمانين سنة ولسه بيرضع لسه تمانين سنة لم يكن واحد سنه ألف ومئتين مثلا ألف ومئتين عايزين أن أسمها طفولة وشباب وكهولة وشيخوخ ما هي دي الأسنان الأربعة اللي بيمر بها الإنسان فلما يكون انسان 1200 سنة ده سنه طويل عمره طويل يعني إحنا بقى أعمرنا من 60 ل 70 وأقل الناس من يصل إلى 120 و130 120 ده ما تلاقيش على يعني اليد الواحدة تعد 100 برضو أقل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 يعني 83 سنة وكسور وعدة أشهر لو أن رجلا قام العشر الأواخرة من رمضان لا يفتر فهو لا محالة سيدرك ليلة القدر مية في المية طالما أنه سيقوم العشرة الأواخرة كلها فهذا الرجل لو قدرنا أنه سيموت ابن ستين سنة وسيبلغ ابن خمستاشر سنة يعني هيصوم كم رمضان خمسة رمضان خمسة رمضان في تلاتة وتمين سنة شوف يطلع لك تلات تلاف وكسر يعني أنا فاكر زمان الحزبة كانت فوق تلات تلاف تلات تلاف كده يعني العمر الفعلي للعبادة لما ليجي تحاسب يوم القيامة بيكون عمر العمر الفعل العبادة أطول من العمر الحقيقي الذي عاشه آدي عمل واحد فقط هو كأنه عاش 3000 وكسر عابدا لله مش نايم مش عاش 3000 سنة تلتهم نوم ونصهم مش عارفية وربعهم إيه لا 3000 سنة عابد لله 3000 سنة وعابد لله عز وجل الخيئة عندنا, عندنا أعمال أخرى كثيرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا من بكر من, من غسل واغتسل وبكر وابتكر دا يوم الجمعة ومشل ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة أجر قيام السنة وصيامها يقول ابن فزيمة وغيره من أهل العلم لا نعلم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم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 ده عمل واحد وخد بقى دواليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقه ان الله يقبل الصدقه بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي احدكم فلوه الفلول هو وفي بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه قال ان الله يضاعف صدقه الى 700 ضعف خد بقى افراد ال أفراد العبادات القرآن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولا حرف وميم حرف فلما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن 190 حسن في باسم الله الرحمن الرحيم لما بأي كن لك ورد قراءة القرآن عملتك الحل المرتحل تجيبهم الأول للفاتحة إلى الناس رايح جاي وتخلص كل ما تنتهم القرآن تجيبهم الأول كل ما تنتهم القرآن تجيبهم الأول حرف بعشر حسنات فتصور بها لو أن إنسانا استثمر هذه الأحاديث والثواب الوارد في هذه الأحاديث كيف تكون حسناته كيف تكون كمياتها فعشان كده تكفير العمر الإنتاجي لا يستطيع الوصول اليه إلا أهل اليقظ واطر الكلام كل لسان دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واطر الكلام كل لسان اسمعوا يا ائمتنا الكرام